نيرات بها لا فاضحت عليها غبره وقدام الا لا تزال الدار الا بها من بعد الحسين سلام جوّض من المدين أو سافر حسين خايف دو ام الابنين حاله محمد يا خلقت تشجل اعادي مشقوق جيبا ويلكم الهام ينادي يا حسين يضع عن ذايم عفاز كلمات لوم الناس اس فجراح ليده من الوجين نشفت دمعته او كلمه انا خطا معذور وكل ما يسلوني جذاب ولا تغصاح لحد يسليني ترى من ليل أخراح كلكم ما تذرون في مصاب سلمين لو نو شام گل بی گوب نوم پھر سواسام ايظن حيات بضلها على جره العش اه يا عز الاسلام والمسلمين يا حسين سلطان البلد لو عزم يشيل تطلع الناس تشيع وتسرع على الخي أنت يا سلطان المدينة الطالعين بليم يا حسين وياكم يا ضي العين وأحسين هذه أيام تعزيان نظر إلى العباس نظر إلى الأكبر نظر إلى القاسين نظر إلى الحسين ثم أطال النظر في جسده زي جسمه ورآه متعبا تتنوم سب نصراك يا مسكن الأجانب وأنا حليف الحزن ومقاسا مصاياك لا الفخر والصيت بل يا بل حرام جاءت انخال الجمل ويام صفين اين الصارخون احسن